يا فوز منا للشهاده صادقا تمحذ ذنوب واذا الدماء تقطر واذا الزهور تعطرات بعابرها بس كنت فوح جرحه وتعطر وحواصل الطير المناع من أرواحهم فيها تعيش وتعمرون ولهم ما نازل في الجنان وصحبة ومعين خيرات يزيد ويكثرون ولهم من الحور الحسان رضاهمون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 في الله شدوا بالحديد وسمّروا وتمشطا دون العظام لحمهم وعلى المفارق في الروس تنشّروا يرجونا لو كانوا أشاد تألّما لما يروا تلك المكار متنشّروا وإذا الإله دع ما يشتهون ليكرموا وليؤجروا قالوا نريد العودة للدنيا لكي ألقى الشهادة في الوغى ونكرره فامضوا بجد من مجد همة وتذكروا ساح الجهاد تذكروا إخوانكم شاد سروج مطيهم كابولوا شادت والنجائب ضمروا وتذكروا أهل الجزيرة إخوة تركوا النعيم إلى الجهاد وغدروا تركوا النساء وأهلهم ودي لله واقتحوا الصعاب وكبروا باعوا النفوس مع النفيس لربهم ولأجل رفعة دينهم قد شمروا كظلوا تشهد صدقهم وجلادهم وبارضي شيشان البطوله غمر واسال فلول الرس كيف صمدهم واسال همو كيف المعاقل دمروا بمصر سار والجزائر انجبت وسواه من كل قطر قد سروا يمن بإيمان وصدق عزمة أحرارها ساروا ولم يتقحطروا واذكر بلاد الشم فيها إخوة وسد تصول بكل أرض تسأر منهم دمشقي ومنهم مقدسي لبنان وفيها ثلة ما قصر لبوا نداء الحق ثم تقدموا نحو العدو ليقتلوا وليأسروا وجحفلوا الزرقاء مثل سمائها فهم النجوم بيفقي كابل نوروا ومساجد الصرق العظيمة ففرت منها الأشاوس للوغى قد غدروا منهم قضان حبا ومنهم نظر ما بدلوا وآرهم ما غيروا أهدي إلى تلك المعاقل دعوة وإلى الذين تجهزوا ليغادروا شدوا الرحال إلى الجهاد عساكم أن تقتلوا في الله أو أن تنصروا وعساكم أن ترهبوا أعداكم فالقدس تبكي واليهود تجسروا قتلوا النساء وشردوا وطفلنا قدموا المساجد والمنازل دمروا ونساء وقصانة نادي ويحكم لا من يجيب ولا لكاسر يجبروا فتجهزوا يا إخوتي لعدوكم وتسلحوا بالحق لا تتاخروا قموا لي على الجهاد فإنه عز إذا ما نستجيب ومفقروه وادعوا لإخوان لكم قد شدهم قيد العدو بسجنهم فتصبروا ان تذكروهم فالدعاء أمانة أو يذكروكم فالدموع تسطروا صلوا على خير البنية هادياً صلوا عليه واعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين ويصر